ولعلكم تشكرون ولقد أَرْسَلْنَا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين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 فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا مِنْ من كل مثل ولئن جئتهم لَيَقُولَنَّ ليقولن الذين كفروا إن إِلَّا إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الحمد لله وأبو العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله أن, أن محمدًا عبه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستن بسنته الى يوم الدين اما بعد فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الايات ويعني ما يختص الله عز وجل به من الافعال التي لا يشارك فيها غيره فقال الله جل فقال الله تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهذه هي أفعال الله سبحانه وتعالى التي لا يشارك فيها غيره والمشيعون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بذلك لم يكونوا لم يكن لم يكونوا ينكرون هذا فلذلك يوبخهم الله سبحانه وتعالى بما بدو لنفسه أي كما وحده الله جل وعلا في أفعاله انه هو الذي يخلق والذي يرزق والذي يحيي وهو الذي يميت يتصرف في الخلق بكل انواع التصرفات فوحدوا الله جل وعلا في افعالكم يعني لا توحدوا الله في افعاله وهذا هو الايمان بالربوبيه فقط ثم يكون ايمانكم بالربوبيه بمعزل عن توحيد الله سبحانه وتعالى لكن يجب عليكم ان توحدوا الله في افعالكم اي الا تعبدوا الا الله سبحانه وتعالى فلذلك قال الله جل وعلا هل من شركاء هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء هل من شركائكم استفهام الاستفهام هنا يورد بمنكر والتوبيخ واقرار وان يقر المشركون بذلك هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء وهم كانوا يقرون بان شركائهم لا يفعلون شيئا من, من ذلك فتقام حيناز عليهم الحجة ولذلك نسب إليهم شركاءهم قال هل من شركائكم؟ لن يكن من شركائي لأنهم ليسوا شركاء لله عز وجل على الحقيقة وإنما كانوا شركاء لله جل وعلا بزعم هؤلاء وبكذب هؤلاء فلذلك أضاف الشركاء إليهم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ من شيء هنا كذلك اي شيء يفعلون شيئا من هذه التصرفات وهم كانوا يقرون بانهم لا يفعلون شيئا من ذلك فلذلك ختم الله عز وجل الايه بتنزيه نفسه سبحانه وتعالى عن الشيك وعن الصحبه وعن الولد وعن الصاحب وعن المماثل وعن السمي فقال جل وعلا سبحانه وتعالى تعالى اي تعاظم وتنزه وتقدس عما يشركون من الانداد والشركاء والولد والصاحبه تعالى اضف عن ذلك علوا كبيرا والتعبير بالفعل المضارع هنا للدلاله على ان الشركة كان ديمه لهم يعني كان يعني كان شركهم بالله عز وجل ديمه كما يرسم لك هذه الظلال الفعل المضارع عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليضيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون المقصود هنا بالفساد ليس الفساد الذي يعمله الناس وإنما المقصود هنا بالفساد هو الفساد الذي يعتري الأرض يعتري الزروع والثمار والهواء والماء وأرزاق الناس في البر والبحر لماذا؟ المقصود هنا بهذه الآية هو العقوبات التي يعاقب الله عز وجل بها العباد الآية مؤتبة على الآية السابقة سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر فكأن ظهور الفساد مؤتب على ماذا؟ على الشرك بالله سبحانه وتعالى وعلى المعاصر والفساد كما ذكرنا هذا ليس الفساد الذي يعمله الناس لماذا؟ لأنه قال بما كسبت أيدي الناس أي الباء هنا هي الباء السببية أي بسبب كسب أيدي الناس وكذلك قال ليذيقهم بعض الذي يعملوا إذن دل هذا ايضا على أن الفساد هنا ليس هو الذي يعمله الناس وإنما المقصود بالفساد هنا العقوبات نقص العام في الزروع وفي الأفزاق والبركة وفي في الأموال وفي الأولاد فهذا كله مرتب على ماذا؟ مرتب على الشرك وعلى المعاصي فكلما اكثر فكلما اشترى الناس على المعاصي وتجرؤوا على الفجور وعلى الشرك بالله عز وجل احدث الله عز وجل لهم من العقوبات ما لم يعهدوه ولذلك نحن نرى في هذه الايام والناس جميعا يرون من العقوبات العامه للناس من زلازل وبراكين وخسف واموه لم تكن نعهدها لم لم نكن نعهدها قبل هذا ولكن هذا هو بسبب جؤه الناس على على المعاصي ولماذا هذا لان الله جل وعلا اصلح الارض بالطاعه ولا تفسدوا في الارض بعد إصلاحها اصلح الله السماء بطاعتي واصلح الله الارض بطاعتي فالعمل في في فالعمل بغير طاعه الله عز وجل هو افساد لجو الارض وارزاق الناس في البحر والبحر ظهر الفساد في البحر والبحر والبر اللي هو المقصود به البر عموم البر والبحر المقصود به البحر أو الأنهار أو كذلك المدن التي على البحر بكل القيل في هذا بما كسبت أيدي الناس بسبب, كسب بسبب جنوبهم ومعاصيهم وشركهم بالله سبحانه وتعالى فتعلم هنا ليذيقهم بعض الذي يعملوا أي ظهور هذا الفساد معلل يعني هذه لام التعليل يبقى إذن آآ يعني آآ بسبب يعني ظهور هذا الفساد ليغرقهم بعض الذي عمل اذا هذه عقوبات يعاقب الله عز وجل بها الناس ولذلك حين تخلف الناس عن تطبيق حدود الله عز وجل او حين يقوم الناس حين تخلف الناس عن تطبيق الحدود وعن اقامه امر, أمر الله عز وجل غلط تحق عليهم هذه العقوبات وحين يقوم الناس بامر الله عز وجل ويعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى ومن يعظم حرمات الله فأفرخير له عند ربي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تعظم فيهم البركة وتكثر فيهم الخيرات شاهد هذا من كلام الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بعقبهم لم يقوم بما أجابهم عليهم يا من الطاعة وحين ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي بهذه الأمة إماماً بل ينزل والمسلمون محصرون في بلاد الشام المهدي ومعه المؤمنون انحازوا إلى بلاد الشام وهي أرض, وهي أرض مباركة كما سماه الله سبحانه وتعالى وهي, وهي أرض المحشر والمنشر وأرض الملاحم حين يحاسبهم الدجال فيمدهم الله بمدد من السماء يمدهم بعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فينزل المسيح عليه الصلاة والسلام في فيعمل بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليبة حينئذ ويقتل الدجال حينئذ تظهر الأرض بركتها فيأكل الجماعة من الناس من يعني من يعني قطعة من الرمان ويستظلون وتكفي اللقحة من الإبل يعني من اللبن اللقحة تكفي الجماعة من الناس ويستظل الجماعة من الناس بقحفة رمانة حزم الارض ببركته سمار تصب على, على, على خلاف ما ما يعهده الناس كل هذا ببركتي تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، وببركاته أنه يقيم شيعة النبي صلى الله عليه وسلم، والأية ترسم لك هذا تبين لك هذا المنهج، كلما قام الناس أمر الله جل وعلا عظمت فيهم البركات وعظمت أرزاقه، وبرك الله بركة الله في زوجهم ومواشيهم وفي وفي سمارهم وفي أعمارهم، وعلى الضد من ذلك حين يتخلفون عن أمر الله جل وعلا. يُليقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أي هذه العقوبات التي يعاقبهم الله جل وعلا بها هي من رحمته لعل هذه العقوبات تكون سبيلا لرجوعهم عن عن وعن الكفر والشرك بالله عز وجل طبعا يعني اغلب من ترى عينك لا ينظرون ولا يتفكرون ولا ولا يتاملون ولا يتدبرون ولذلك دعاهم الله عز وجل في الآية التالية قل سيموا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فدعا الله عز وجل العباد والمقصود أصلا هؤلاء والالمقصود أصلا هؤلاء المشككون ومعهم كذلك المؤمنون قل سيموا في الأرض فانظروا والسير في الأرض هنا ليس مجرد صفر والتقلب في الأرض المقصود به هو سفر الاعتبار لذلك دعاهم على لذلك رتب على هذا السفر فانظروا فانظروا تأملوا تدبروا انظروا مواقع كيف كان كيف ماذا فعل الله عز وجل بالأمم التي سبقتكم على التكليم صاروا أسرا بعد عين وأبقى الله عز وجل شيئا من آثارهم كقوله تعالى وإنكم لا تمضون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون نعم قل سيمه في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل وأجمل الله عز وجل هنا العقوبات التي حلها حتى يكون لها وقعها والأمر له تهويله وتعظيمه وتفخيمه فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل من قبل أي من قبلكم على حسف المضاف إليه و... ونية معناه لذلك هي مضمومة كان أكثرهم مشركين فلذلك وقع بهم ولذلك أهلك الله عز وجل منهم من أهلك بسبب كان أكثرهم مشركين كان أكثرهم مشركين كما مر علينا قبلا أن الأكثرية في كتاب الله عز وجل في كتاب الله تعالى جميعها مضمومة ودائما اهل الخير واهل البر واهل الاحسان اقل الناس دائما فلذلك الحق لا يعلم بالكسر ها كما قال القائل اتبع الحق اتبع طريق الحق ولا يضمك قله السالكين واياك وطرق الضلاله ولا تغتظ بسواد الهالكين كان أكثرهم مشركين فإذا علمت ذلك وعلمتم أن أن الله جل وعلا هو الإله الواحد الاحد الفرض الصمت وأبقى شهدا من أفعاله من أثار أسمائه المنتقم الجبار والقوي والكبير والمتعال فأقم وجهك للدين القيم واتفقنا على أن إقامة الوجه مستعمل في الاهتمام بالشيء وعدم الالتفات عنه إلى غيره. إذا يقول له فأقم وجهك للدين القيم، للدين القويم، للدين المستقيم، وهو دين الإسلام، الدين الذي أرضيهم الله عز وجل العبادة واختاره لكم سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا فأقم وجهك للدين القيم، فأقم وجهك اهتم لا تل لا تلتفت عن هذا الدين يمنة ولا يسفة. وإنما عظم شعائر هذا الدين ويعني وأمر بال... بالقيام بها كل ذلك في قوله فأقم وجهك للدين القيم لأن الإنسان إذا اهتم بشيء أقبل عليه بوجهه وإذا لم يهتم بشيء أعرض عنه بوجهه أول شيء يعرض عنك هو ماذا الوجه فقال فأقم وجهك للدين القيم بالفاء هنا ال ال ال الذي يبين أن ما بعده عالم ما قبله فأقم وجهك للدين القيم وحذرهم إذن هو يأمر بالتباب بالمبادرة إلى الحسنات وإلى الخيرات وإلى امتسال أمر الله عز وجل تبادر في ذلك وحذرهم من التباطؤ من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من الله إذا جاء هذا اليوم لن يرد ولن يمنع أحد من قبل أن يأتي يوم وفخم ونون نكر هذا اليوم لتفخيمه وتعظيمه لأن التنكير من معانيه البلاغية التفخيم والتعظيم وهذا اليوم يوم عظيم كقول الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما رضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارة أي من الشراب ولكن عزب الله شديد فأقيم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يومئذ يوم يأتي هذا اليوم يصدعون يتفرقون يفترقون فيقوا في الجنة إلى أعلى عليين وفيقوا في السعير إلى أسفل سفنين وليزو بالله يومئذ يصدعون ولذلك, ولذلك لما ذكر الله عز وجل الساعة سمه خافضة إذا وقعت الواقع ليس الوقعاتها كاذبه خافضة رافعة تخفض من كان مستحقا للخفض من الناس حتى ولو كان في الدنيا من من أعلى الناس فهو وضيع فتخفضه الساعة وترفع من كان مستحقا للرفع إلى أعلى عليين حتى ولو كان من أبأس الناس ومن افقر الناس لأنه مستحق لأن لأن, يع... لأن يرفعه الله سبحانه وتعالى للمكانة التي أعده له ولذلك يومئذ يصدع ولو انتبهت إلا انتبهت أنك تدعو الله سبحانه وتعالى في صلواتك في كل ركعة في الصلاة تدعوه إهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو, هو الإسلام هو التوحيد هو دين الله هو الطريق الواسع القويم الذي يوصلك إلى المقصود لا يتعرج بك أبداً ليست فيه تعريجات. إذن الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم ومن يوضع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسوا أن أولئك رفيقة غير المغضوب عليهم ولا الظالين المجانب والمخالف والمفارق لصراط المغضوب عليهم وهم اليهود وصراط الضالين وهم النصارى فكما فارقهم المؤمنون في الدنيا يفترقون كذلك يوم القيامه ولذلك في الحديث العظيم الجليل في الصحيح حين ياتي الله جل وعلا المؤمنين حين تبقى هذه الامه وفيها منافقوها وتنصرف لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فمن كان يعبد الشمس يذهب خلف الشمس حتى يقع في النار ومن كان يعبد القمر يذهب خلف القمر حتى يعبد حتى يدخل حتى يلج النار وتنصير في الناس إلى مكان يعبدون تبقى هذه الأمة فيها منافقون فأتيهم الله عز وجل فيسألهم لما فارقتم الناس؟ فيقول يا رب قد فرقناهم يسألهم عن هذا فيقول يا رب قد فرقناهم في الدنيا أحوج ما كنا إليهم اليوم فهذا فلذلك كلما حققت هذه المعاني كلما كنت مبايناً ومجانبا ومفارقا لسراط هؤلاء المغضوب عليهم وسراط الضالين يومئذ اذن من الصدع يعني ايصيرون أي يعني الصدع معناه الشق فيصيرون الى الى صدعين كالشيء الذي يتصدع في يتصدع شقاه فهذا فريق في الجنة وفريق في السعي ثم فصل الله جل وعلا في ذلك من كفر فعليه كفره أي أنه لا يضر إلا, إلا نفسه ولا, ولا يضر الله جل وعلا بشيء وإلا فرب العالمين كما ذكر عن نفسه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من كفر فعليه كفره عليه تبعت كفره ولا ضر إلا نفسه ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون هم لدينا يعني أعدوا لانفسهم بما بسبب أعمالهم الصالحات نالوا يعني مواطن السعاده ونالوا دار السلام فشبههم الله سبحانه وتعالى شبه المؤمنين في عملهم الصالحات في الدنيا بالذي يرتب مهاده والمهاد هو الفراش يسويه حتى ينام حتى يعني يطمئن في رقاده فكذلك هؤلاء الذين يعملون الصالحات هم مهادوا لأنفسهم في الدار الآخرة بخلاف الكافر والمنافق والفاجر هو في زعمه أنه أراح نفسه في الدنيا وفي الحقيقة هو لم يسترح لا في الدنيا ولا في الآخرة في الحقيقة يعني لا تنظر لفاجر ولا لكافر ولا لمشترع على معاصر أن هذا الرجل يعيش في هذه الدنيا ملتحم أو مستريحم ابدا والله بل كما قال الله جل وعلا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي في نقيم رحمه الله تعالى يقول إن الأبرار لا في نعيم في الدور الثلاثة في الدنيا وفي البرزخ وفي الاخره وإن الفجار في جحيم في الدول الثلاثة ولذلك الحسن رحمه الله تعالى يقول وهم وإن تقتقت بهم البغال طبعا نتكلم على عهد يعني نتكلم على المواكب وعلى, وعلى انتفاخهم وعلى انتفاشهم هم وإن تقتقت بهم البغال البغال وهملجت بهم البرازيم المراكب التي يركبونها إلا أن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم أبا الله إلا أن يزل من عصى من انكفر فعليه كفو ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله سبحانه وتعالى من فضله هنا يعني أن يعني هو سيعطي الله عز وجل للمؤمنين من فضله سبحانه وتعالى فوق ما يقتطيه ثواب وأعماله لذا قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من م من فضله لأن أعمال المؤمنين ولا أعمال الوصول صلوات الله وسلامه فضلاً عن لأن أعمال الوصول فضلا عن أعمال فضلا عن أعمال المؤمنين لا يعني توقع بهم إلى الجنان أبداً، فلذلك قال ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله سبحانه وتعالى. إنه لا يحب الكافرين، إنه لا يحب الكافرين تفيد محبته لمن للمؤمنين، فلذلك يعطيهم الله عز وجل من فضله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومنع الله جل وعلا فضله عن أقوام وعطاه لأقوام اخرين لأنه أعلم بمن يستحق الفضل ممن لا يستحق إنه لا يحب الكافرين وعندما, وعندما يقول إنه لا يحب الكافرين يبقى هو يحب هو, هو, هو يحب المؤمنين فالآية هنا توجه الكفار إلى أنهم متى انتهوا عن كفرهم وعادوا إلى حظيرة الإيمان وإلى واحة الإسلام فإن الله جل وعلا يحبه حينئذ ولذا يقول الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فيخوانكم في الدين فلذلك قال إنه لا يحب الكافر فيكونوا في هذا إرشادا لهم وتوجيها لهم حتى يفهموا الإسألة. فانتهوا فينتهوا عم عمهم عليه من الكفر قل للذين كفروا اي ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين ثم عاد سياق الآيات عاد سياق الآيات إلى بيان آياته الأفقية آيات اللي... الآيات الداله على وحدانيته سبحانه وتعالى فقالوا من آياته التي نشرها في الكون اي يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. ولتجي الفلك بأمليه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكو هذه من الآيات العظيمة الرياح جعل الله عز وجل فيها آيات ليست ايه واحدة وعندما تجد الريح مجموعة فهذا الذي يراد بها الخير وعندما تأتي مفرده فلصَن عليه مريحا صرصان في أيام حسات فالمقصود بذلك هي ريح العذاب فريح من الوظائف ومن الآيات التي أودعها الله عز وجل فيها ومن آياته أن يرسل الرياح مباشرة هي اولا بشرة أو ما تهيب الرياح الناس يستبشرون بها نعم مباشرات تبشر بقرب نزول المطر وليذيقكم من رحمته وكذلك هي يعني هذه الرياح بسبب لأنها بتلقح لأنها بتلقح السحاب فينزل المطر وليذيقكم من رحمته رحمته هنا المطر. كقول تعالى فانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إذن ومن إذن من من وظائف من آيات الرياح ومن وظائفها أنها أنها بشرة وأنها كذلك يعني تحمل المطر للناس وليذيقكم من رحمته ورياح توجه المطر توجه السحاب. ولتجري الفلك بأمره وهي وكذلك يجري الله عز وجل بهذه السفن في البحر بأمره بسبب أمره سبحانه وتعالى. ولتبتغوا من من فضله حين تأتي حين ينزل المطر فتزهر الأرض وطرب الأرض تخرج الأرض خمراتها ولتبتغوا من فضله في معايشكم وفي سفركم وفي حلكم وفي ولا ولعلكم تشكرون. تختم الآية هنا ولعلكم تشكرون ليدلك على أن التذكير بالنعم يوجب التذكير بالشكر لأن النعم قيدها الشكر النعم تقيد بالشكر وتضمحل النعم بالكفر وإستأذن ربكم لأن شكرتم لأزيد أنكم ولأن انعذابي عذابي لشديد، ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم ذكر الاقوام الذين لم ينتبهوا لهذه الايات ولم يستدلوا بها على وحدانيتي الامم المكذبه ولقد أو... اللمون يعني قسمي و... وقد اذا دخلت على الفعل الماضي افادت التحقيق ولقد ارسلنا من قبلك رسلا واجمل الوصول إلى قومهم أصل نوحاً وأوداً وصالحا وصالحاً شعيبا ولوطاً وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة ثم لوط عليه الصلاة وغيره من المرسلين ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم فجاءوهم بالبينات بالآيات الدلة على صدقهم وما من نبي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من نبي الا اوتي من الايات ما امن على مثله البشر كل الانبياء جاؤوا بايات ببراهين دلت على صدقهم ودعوتهم كذلك تدل على صدقهم يعني من يعني مما يستدل به على نبوته للايات وبراهين الانبياء الايات وبراهين الانبياء احوال الانبياء من الصدق والصيانه ما كانوا عليهم حقيقة حقيقة دعوتهم كما سال هرقل أبا سفيان بماذا يأمركم قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلاه فستدل هرقل على هذا على بمثل هذا والحديث دلك على هناك أمور كثيرة استدل بها عالم النهوات وليست فقط المعجزات على كل حال فقد قد ظهر الحق وبان منكشف الباطل و... و يعني وتبين زيفه فجاؤوهم بالبينات ماذا فعلوا لم يستجيبوا فكذبوا واستكبروا فانتقمنا من الذين اجرموا وإعراضهم عن الوحي المنزل من السماء من اعظم الجرائم زي سماهم الله جل وعلا جميع و... و وصرح بوصفهم ولم و... ولم... ولم... ولم ولم يعني ولم يكني عنهم بالضمير وإنما قال فانتقمنا من الذين أجرموا إنهم كانوا مجرمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ونصر الله غسل والآية هنا فيها البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان حقا علينا حقا من الأوجب لهذا الحق على الله هو سبحانه وتعالى لا يوجب أحد على الله عز وجل شيئا ليس لأحد على الله عز وجل حق ولا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الدعاء أسألك بحق نبيك لا ليس هناك أحد له حق على الله سبحانه وتعالى وإنما الله جل وعلا هو الذي يوجب على على نفسه الحق كما في حديث معاذ أتدام ما حق الله على العباد وحق العباد على الله المقصود الحق الذي أوجبه الله على نفسه وكان حقا علينا أوجب على نفسه تفضلا وتكرما سبحانه وتعالى نص المؤمنين وكان حقا علينا نص المؤمنين كقول تعالى إن لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد الله الذي يرسل الرياح يعود السياق شوف أنت هنا يذكر الله الآيات ويعقب عليها ويبين ما فعله ممن لم ينتبه لهذه الآيات ثم يعود السياق مرة ثانية إلى تفصيل في امر الرياح الله الذي يرسل الرياح كيف يتنزل المطر كيف ينزل المطر سيبين الله جل وعلا على التفصيل وهو يعني ولنبئك مشلو خبير سبحانه وتعالى الله الذي يرسل رياح فتشير سحابا تشير الإشارة بمعنى التحريك تحرك السحاب تنقل من مكان إلى المكان إلى المكان الذي أراد الله جل وعلا فيه نزول المطر واتفقنا أن المطر في المدينة الوحيدة قد ينزل في مكان ولا ينزل في مكان آخر تعرفون صاحب الصاحب الشرجة ومن صحب الشرجه هذا حديث الذي في صحيح مسلم رجل كان يمشي فسمع صوتا في السماء اسكي حديقه فلان في السحاب ذكر واحد باسمك اسكي حديقه اسقي حديقه فلان فتتبع الرجل السحاب السحابه تسير في السماء والرجل معها في الارض حتى انتهت السحابه الى شرجه من الشرج فأفرغت فيها ماءها كامل نزل المطر اجتمع فيه في قناة. فسأل رجل مع هذه القناة حتى وصل إلى في وجد في آخر القناة رجل معه مسحة. يعني يحول الماء يمنة ويسره فسأله عن اسمه فقال فلان بالاسم الذي سمعه للسم الذي سمعه في السحابة. فسأله. ألا والله ما إذا خرج منها شيء أكله ثلثة وأتصدق بثلثها وأعود فيها ثلثة فانظر كيف فعجب كيف قيد الله سحابه إسقى حديقة فلان لأنه كان, يق... كان يعطي كل شيء حق حقا إذن الله الذي يرسل فيه الله سبحانه وحده هو الذي يتحكم في ذلك ولذلك صدق الله جل وعلا الآية ب بلفظ الجلالة بيدلك على أن مثل هذا لا, ي... لا يفعله سواء سواء لا يفعله أحد سواء. الله الذي يرسل وياها فتخير سحاباً تحرك السحاب فيبسطه في السماء كيف شاء تجد السحابة صغيرة ثم تتسع شيئا فشيئاً في فيبسطه في السماء كيف شاء تتسع على الكيفيه التي يريدها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء ويجعله كسفا ولما تتسع يجعله كسفا يجعل السحاب بعضه فوق بعض كسفا يعني يتراكم بعضه فوق بعض وهذا وحينئذ ترى السحابه قد اسودت مما تحمله في طياتها من المطر ليس تسود بمعنى السواد وانما وإنما يتغير لونها بسبب كثافتها بسبب كثافتها نعم. ويجعله كسفا حينئذ فطر الودق يخرج من خلاله خلال جمع خلل أي أي أي فطر اللي هو المطر ينزل من خلل في السحاب خلل في السحاب يعني ثقوب كان ثقوب تتفتح تنفتح وينزل منها المطر فطر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده وهو المطر حينزل لمن أراده الله جل وعلا وتخصيص المفعول هنا ليدلك على أن كل شيء بقدر وأن هذا المطر عدد قطرات المطر ونزول المطر ومكان المطر كل هذا محدد سابق بقدر من الله عز وجل سبحانه وتعالى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون جرد من ينزل المطر استبشر الناس بنزول المطر لأن المطر فيه حياة حياة للأبدان وال والبهائم والنبات والأرض فإذا أصاب به ما يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ثم ذكر حالهم قبل نزول المطر وإن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبله وقبل كانوا قبيل نزول المطر وهذه هنا من يعني وإن كانوا من قبل أي أي ينزل عليهم ثم يؤكد هذا المعنى بقول من قبله يعني قبيل النزول لا مبلسين لا مبلسين قانطين ياس يعني يأسين من نزول المطر وان كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبل شوف انظر هنا كيف تغيرت قلوب الناس مباشره إن كانوا في ياس وقحط وجدب فما ان نزل المطر الا واستبشر الناس ولذلك في الحديث عجب, عجب يعني ربنا من قنوط عبادي وقرب غيره لهم ينظر اليكم ازلين قانطين ظل يضحكوا ان أن يقولون ان وفي يقولون عجب عجب ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان هذا المطر ان للناس يقولون والنبات. فانظر إلى آثار رحمة الله يقولون ان الله الله يقولون الله هنا هو المطر. فانظر إلى أثار رحمة الله لأنه قال بعده كيف يحيي الأرض بعد موتها. والذي أحيى الأرض بعد موتها. إحياء الأرض بعد موتها هو من اعظم من أعظم الأدلة على ثبوت البعث لذلك قال إن ذلك لمحيي يحيي الموت قدمه بان الـ الـ الـ التي تؤكد حرف توكيد ونصب واستقبال إن ذلك لمحيي الموتى الموت واللام الدخيل على الخبر والجملة الاسميه واستعمال اسم الفاعل كل هذا يؤكد على حصول البعث وأنه حادئ وأنه واقع لا, لا معاله وهو على وذلك قال وهو على كل شيء قدير يعني لا يعجزه شيء ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصررا لظلوا من بعد يكفون ولئن أرسلنا ريحا بعد أن رأوا هذه الآيات فلو قدر فلو قدر أرسلنا ريحا على زروعهم وعلى مواشيهم فاصفر النبات يعني أصابه الزبول وأساف وأصابه, وأصابه الـ الـ الـ الجفاف لغلوا من بعدية كفوه لعادوا إلى مكان عليه من الكفر من من الكفر بالنعم فأراد الله جل وعلا أن يبين كشف تغييب الناس تغيرهم من من اليأس إلى إلى الاستبشار وبعد الاستبشار إلى اليأس ما معناته إلا المؤمنين عجبا لأمر المؤمن ان الله هو قولوا يقولون ان من هو المسلمين ليس هذا في هو المسلمين يقولون هذا في هو المسلمين يقولون المؤمنين الله هو المؤمن يقولون ان الله هو المسلمين يقولون ان الله هو المسلمين يقولون ان الله هو المسلمين يقولون ان معاني هو المسلمين يقولون ان الله هو المسلمين الله الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون قالوا من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كلام ده يعلم الله عز وجل المؤمنين الصبر والثبات. مهما اشتدت عليك المحن ومهما اضلهمت الخطوب لا ينقطع رجائك عنه عن الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع أملك في الله سبحانه وتعالى بل ترجو كلما اشتدت الأمور ترجو بإذن الله جل وعلا انفراجها فانك لا تسمع الموت تسليه للنبي عليه الصلاه والسلام يعني لا تحتب يعني لا كثيرا بصدود هؤلاء وبكف هؤلاء فانك لا تسمع الموت هل تسمع الموت لا تسمع الموت كذلك هؤلاء فانك لا تسمع الموت والكفار كذلك كما قال جل وعلا الكفار يطلق الله عز وجل عنهم الموت والموت بعثهم الله ثم إليه يدعون والموت المقصود هنا كما قال جموع علماء في آية الأنعام أنهم الكفار كذلك قولوا فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم جمع أصم الذي لا يسمع الدعاء أنت تسمع واحد واحد أصم لا يسمع كيف تسمعه لا ما عليك ليس عليك ليس عليك هداهم فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا ولوا مدبرين أعراضوا عن الحق ماذا تفعل ها... ماذا تفعل يا الهؤلاء ووصف الله جل وعلا اعراضهم في في سورة مدسر فما لهم عن التذكيرات المعودين كأنهم حمر أخبئة الحمار يمثل به في الغباء الحمار كأنهم حمر مستنفره فردت من قصبها يعني شبه نفورهم عن الذكرى من جهلهم بالحمر جم الحمار كأن حماء كأن حمو مستنفرة فرت من قصورة من أسد أو من وما من وما أنت بهذه العمي عن ضلالاتهم. لغير القلوب يديهم من من الهدى أنا مقصوب بهدى في التوفيق والتحويل لا يفعله إلا إلا الله. فإنك لا تهدي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أشاء كذلك يقول هنا وما أنت بهذه العمي عن ضلالاتهم. إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فقط بلاغك ولن تسمع والسمع هنا بمعنى سماع الفهم والانتفاع فقط الذين يؤمنون باياتنا إذن خص الله عز وجل للمؤمنين بسماع الفهم وسماع التدبر فقط إن تسمع إلا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون لما امنوا بالايات أسلموا لله سبحانه وتعالى وانقادوا لأمره ونهيه ثم تختم الصورة بالعود مرة ثانية أيضاً وكذلك يروح الله جل وعلا بدء عودة إلى, إلى مسائل التدبر والتفكر والتأمل والتأمل والتدبر والتفكر من أخص صفات المؤمنين كقول الله جل وعلا ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه طيب الانسان كيف كان هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النباتي اختبيه الله الذي خلقه من ضعف نطف أولا هو أصل الإنسان مخلوق من تراب ثم بعد ذلك جعل نسله من سلالة من ماء النهيد وقلب الله عز وجل الأطوار حتى خرج جنينا ضعيفا لا يملك نفسه شيئا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعلن بعد ضعف قوة جعلن بعد مرحلة الضعف هذه قوة الشباب والهو والفتوه ثم جعل وثم تفيد الترتيب مع التراقي فاصل زمني كبير بين بين هذا وذاك ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه اذا هذه مراحل الانسان ثلاثه من ضعف الى قوه ثم الى ضعف وشيبه سيعود كما بدا ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة الشيب ظهور الشيب و... وظهور الشيب نذير للناس نعم وشي يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى يقلب ما يشاء كما قلبه في بطن أمه قلبه كذلك بعد أن الى الدنيا قلبه في هذه الأطوار يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه وتعالى إذن هذا مد... هذا مدعى ل... لعمل الفكر والتأمل في التامل هنا في ماذا؟ التامل في خلق الانسان وفي مصيره المحتوم واننا صائرون الى الله لا محاله يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملقيه حتلقا تلقاه وسيحاسبك ان على اعمالك ان خيرا فخير وان شر فشر ادخملي ولا لا محمول إليه لا محاله كافرهم مؤمنهم وكافرهم وهو العليم القدير سبحانه وتعالى العليم بحوالهم و... وإيمانهم وكفرهم ولا يخفى عليه منهم شيء القدير الذي قلب الإنسان في هذه الاطوار ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما نبخوا غير ساعة شوف التقبل للمجرمون هي المقابلة هنا بين الساعة التي هي البعث والحساب والجزاء وبين الساعة الأخرى التي هي مقداراً من من الزمن. هذا لون من ألوان البلاغة. ومن المحسنات البديع. ويوم تقوم الساعة والمجمول أجهل الناس في الدنيا لأنهم عبدوا غير كما أنهم كانوا أجهل الناس في الدنيا إذا عبدوا غير الله سبحانه وتعالى. ولم يقيموا وزنا لأمره ونهيه كذلك هم اجهل الناس في الاخره وهذا موطن سيتبين في جهلهم حين يجتمعون مع المؤمنين في ساحات القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون يقسمون بالله ما لبثوا غير ساعة الساعة هنا ليست الساعة ست ليست الساعة التي, التي يعرفنا أن الساعة ستون دقيقة وإنما الساعة هي المقدار من الزمن اليسير في اللغة. ف... فيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة لم يتبثوا إلا قليلاً. ها؟ كقوله تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ دك... هذا كلام يقولون هم وهم في النار. قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين فاسأل العادين قال الا لبثتم الا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا توجعون، فتعالى الله الملك الحق لا يفعل شيئا بلا بلا سبب لوجوده ولذلك لما يقسم المجيبون على هذا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى إلى يوم البعث وأهل العلم والإيمان هم أصدق الناس وأعلم الناس في الدنيا وفي الاخره ولذلك يخبرونهم. وقال الذين وهوا العلم والايمان لهم لقد لبستم في كتاب الله الى الى يوم البعث فهذا يوم البعث الذي كنتم تكذبون به ولكنكم كنتم لا تعلمون كنتم اجل الناس ولذلك كذبتم كذبوا بالبعث والجزاء والحساب ولم يقيموا لله وزنا ولم يعظموا حرمات الله فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذراتهم حينئذ ولا تساعة من دمين. هم يطلبون هم حتى ولو يستعذون الله سبحانه وتعالى في يومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم يطلبون المعذره يطلبون ان يعني يخبروا الله بعذرهم فلا يجابون الى ذلك فيومئذ في لا ينفع الذين ظلموا الذين ولا هم يستعتبون حتى العتاب هم يطلبون ان يستعتبوا العتاب حتى ولا هم يستعتبون حتى الاعتب في نوع من لأن الاعتب في نوع من المودة. أنا لا أنا عندما أعاتبك فهلت لي دي ماذا فعلت يبقى في بيني وبينك مودة وهؤلاء بينهم وبين الله جل وعلى العداوة ولذلك فيهم إذن لا ينفع الذين ظلموا مع ذوتهم ولهم يستعتبون. ختم الصورة بعد هذا البيان العظيم وتنويع بين الضغب الأمثال وبين. بيان الآيات وبيان أفعال الله سبحانه وتعالى وآثاره ونعم في خلقه ولقد ضربنا لناس في هذا القرآن من كل مثل صرفنا وضحنا وبينا وضربنا بمعنى بينا ووضحنا ومثلنا من كل مثل ولئن جئتهم بآية وكلما جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون صلى الله عليه وسلم هؤلاء مطموس على بصائرهم لا يرون النهار نهارا ولا الليل ليلا وإنما انتمست ان ان ان عندهم البصائر فصاروا لا يرون الحق إلا باطلا يعني يرون التوحيد الباطل ويرون الشرك الحق ولذلك ولئن جئتهم بآية أي آية عظمة الآية أم سرد وكلها آيات عظام ليقولن الذين كفروا صرح بوصفهم إن أنتم الا مبطلون ما أنتم إلا على الباطل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون هم يقولون ذلك ان الله طبع على قلوبهم والطبع على قلوب يستلزم إيه؟ يستلزم الإغلاق كذلك وذلك قال القلوب أربعة وذكر قال يعني قلب مربوط على غلافه وهذا هو قلب الكافر كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون هم أجهل الناس فاصبر فاصبر على كل مطاع من الاذى ومن العنت إن وعد الله حق وعدك بالنص والتمكين والعلو ووعدك بأن يكون دينك على ظاهرا على سائر الأديان فاصبر إن وعد الله حق سيأتي لمحاله وسيحق لأنه حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون، ولا يستخفنك يطلبون خفتك عن الحق، يعني زوالك عن عن الحق، كأنك كأن اعتدادك بالحق يصير خفيفا لا تمسك به. ولا يستخفنك يطلبون خفتك، خفه تمسكك بالحق، ولا يستخفنك الذين لا يقنون، الذين لا يقنون بالله، ولا بالبعث، ولا بالحساب، ولا بالجزاء، وهذا وصف كل المجرمين لو كانوا مقينين فيما عند الله سبحانه وتعالى ولو كانوا ولو كانوا إما ولو كان إيمانهم عميقين لما فعلوا لما لم اقترفوا ما اقترفوه من الذنوب ومن الآثام ولا يستخفنك الذين لا مقينون آخر هذه الصوت ولله الحمد والمن يأتي بذنب الله سبحانه وتعالى صوت عبد الرحمن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك العبد و الوصول نبينا محمد على آل و اصحابه اجمعين